وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميساق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَبَيْنَا نَقْضَهُمْ مِيثَاقَهْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَوَائِنٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْبَحَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ